أَلِفْ <تصفيق> لَا نَاهُقٌ آنًا عَرَبِيٌّ لَا عِنْ لَكُم تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُ <نقفر> عليك أحسن القصف بما أنحينا إليك الغافلين تلك آيات الكتاب qukum anan na rabbialla نحن نقف عليك أحسن القصص نحن نقف عليك أحسن القصص بما أوخينا إليك هذا وإن كنت من قبله لمن الغالب iz qala yusqul yabi ya batinni ra'itu ahada sharka kaifa الله الله الله قال يا ابني لا تقصص رؤياك على اخوتك فتكفي لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبك رب وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مُكَتِّبًا تُؤَدِّي الْأَخَاذِ ويتم نغمته عليك وعلى آلي إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّانِ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 اقتلوا يوسف أو اطرخوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألكوا في غيابة الجب يلتقيقوا تَيَرْتِكُلْتُبْ فَاعِرِينْ الله الله الله 全部あれじゃないさ <تصفيق> قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا Xəl əl-əl-əl-əl-əliyyə əl əl يَحُونَا أَرْسَلُونَا فَضَيَّ يَا أَبْتَاعِ وَيْلٌ لَّهُم وَإِنَّ لَهُ الله الله صل على حضره النبي الله <تكلم> الله الله تفضل <تصفيق> <تصفيق> <قل> قال <تصفيق> <قول> إنني لا يحزنيني أن تذأم أخاكم أن يأكله الزيب وأنتم عنه غاقلون <تصفيق> كَلَهُمْ ذاهب به واجمع ايدعكم في حاتل جب الله, الله, الله, الله, الله, الله قد <تصفيق> انههم وجاءوا أباهم عشاء يبكون نا يوسف عندما تعنا فاكله الذئب الله الله الله